أبيات رثاء في الوالد سعود صالح العبد القادر رحمه الله ورحمة واسعة صار خات حزم ضجت عقب علم فارق في <تصفيق> ليلة الاثنين قرى وتوفى من جمع به الطيب وعطاه باقي الخصار اللي بهالديني وصى يا أخي ويا عمي ترى الهار جيق ما مات من خلاف اسالك يا ربي كتابا تهب لي منا تجعل I've